والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله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 الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف وحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي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 هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعونه بين أيديهم وبأيمانهم اشرقكم اليوم اشرقكم اليوم جن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 التمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له بابا باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن فتلت أنفسكم وتردّبّتُم فتردّبّتُم ورتدتُم وغرّتكم الأمامي وحتى جاء أمر الله وغرّكم بالله الغر فَذُمّ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ مَا أَوَاكُمُ النَّارُ هي وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا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 أَدَبَّيَّنَّ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ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 وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز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 أَفَأَيْنَا بِعِيسَىٰ بَنِى مُرْيَمَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلَ لَهُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْفَةً وَرَحْمَةً لَبِئْتَ دَعْوَاكُمْ مَا كَتَبَنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْبَغْيَ وَالرِّقْوَانَ اللَّهِ فَمَا أَرْعَاهُ حَقًّا آيَتُهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَجْرٍ وَكَفِيرٌ مِنْهُمْ, منهم فَاسِقٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَسُنَهُ يأتيك قفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لالا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله